أمتى أمتى أبشر رغم الأسى والحزن أبشر رغم الذل والقهر أبشر أبشر رغم الخذلان والأسر فإليك يا أمتى إليك بشريات أزهرت بشريات أزهرت فوق الهضاب وآمان أشرقت بعد غيابي بل هي الصحوات في موكبها قد تسامت بالأرواح الشباب بشريات أزهرت فوق الهضاب وآمان أشرقت بعد غيابي بل هي الصحوات في موكبها قد من أرواح الشباب يا شباب الخير يا ركب العلا حققوا للدين آمل الطلاب بكم أمتكم قد علقات كل آمال لها بعد ارتقاب فأنتم آمالها لا تصبحون أنتم ألمها من كل باب جد إبليس الهوى في غيه يملأ الأفق بشر وتباب لا الشر الذنى من حولكم فملأ الكون بخير مستقاب إن سعى قوم إلى لذاتهم فَانْفِيرُوا لِلَّهِ كَالْعُسْدِ الْغِضَابِي فَانْفِيرُوا لِلَّهِ كَالْعُسْدِ الْغِضَابِي فَانْشَابَا لِلِّفَارِ الْفُتِينُ ضياعُهُ بين لهوٍّ وتصابِي وسعى في مركباتٍ بعضهم يقطعُ الأفاقَ في نمحِ الشهابي في فضائيات لهوٍّ ماجينٍ أدمان البعض كآفات الشراب بين أسفار وحل من مضى يقنص اللذات نهش كثئاب هاوى غافل في لهوه أي وقت ينتهي عمر الشباب بين فتح العين أو إغماطها ينفاد العمر كإدبار السرابي يا شباب الخير يا كل المنا لرد يرجع أمجاد الطلابي أقبلوا لله في صدق ترو كل سعد في حياة حسابي يا شباب الخير يا كل المنا لا بي امنول ترون في وارفع ربي وهدى الهادي البشير المصطفى فهو الدرب فهو الدرب الى خير الماء ختاما نسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل نافعا خالصا لوجهه الكريم وأن نوفق في تقديم ما يرضيكم وتقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد سالم بن صالح بن ماضي الله بن محمد اسبيه شعر محمد بن ناصر الخليف إن أبو عبد الملك أبو علي إبراهيم السيف وأبو مالك التقديم يوسف بن صالح العقيل الرؤية الفنية والإخراج فهد المهنة تمت العمليات الصوتية بيوستوديو تراتيل شكر خاص لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين